فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَا عَلَيْهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وأنزل لكم, وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ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 بل اكثرهم لا يعلمون ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء او يجهلكم خلائف الارض الله قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَأَنَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أليان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَنَّ لَمُخْرَجًا لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ تَنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُ دُنْيَا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ لا لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمْيَ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُوا إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْمُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تَكَلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنْقَدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ مَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتَ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطْ بِهَا علما وَلَمْ تُحيطُ بِهَاِلْمَن أََّ ذاَاكُْ تُمْ تَعْعمللُون وَقَالَ القَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا قَلَُ وَقَالَ قَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا قَلَمُ فَهُم لا يَْطِقُون أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُضْحَكًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا, في الأرض إلا مَن شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله, صنع الله الذي أتقن كل شيء إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هل تجَزونَ إللاا ماَاكُ تُم تعملون إ مَا أمِرْتُ أنن أَعْبُدَ رَبههِ البَلْدَةٍ الذي حَرَّّمَهَا وَلَهُ كُلّ شيءَ وَمِرْتُ أن أكُونَ مِنَ المُسلمِين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما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 ان نفرعون علا في الارض وجعل اهلها شعان يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم ائمه ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض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 ادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آن آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك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 ان كادت لا تبدي به لولا اربطنا على قلبها لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قص فبصرت به عن جنبهم وهم لا يشعرون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 قال هذا مِنْ عملِ الشَّيقان إِنهُ عَدُوم مُضِلّ مُبين قاللَ رَبّئِ ظَلَتُ نَفْس قَالَ رَبّئ ظَلَمتُ نَفْس فَقْفِرلي فَغَفََلَ إِهُ هو الغَفُور الرَّحين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 فَخَرَجَ مِنْهَا خائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَارُ آمَدِيًا قَالَ عَسَى رَبِّي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما غرد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما؟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 نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني, على أن تأجرني ثماني حجج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 لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْقَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَيُّهَا وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى وَلَّا مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أضمم إليك جناحك من الرهب فذلك ضرهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم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 اَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعْتُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ سَبِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٌ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ ومن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 أُبِنْتَ لِيَ هَامًا عَلَى الطِّينِ فَجَعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 وَيوَ لُبنياامَِهُ مِنَ الْ المَبب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 ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا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 قَبَلِكَ لعَهُم لعَهُم يَتَذَكَّرُون وَلَول آن تُصبَهُم مُصبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَبهِمْ فَيَقُوا فَيَقُولوا رَبَّّنَا لَلَا أَرسَن تَ إِلَينَا رَسُولًا فَنَتَّ بِ فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا اننا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدا منهما هو اهدا ممن اتبعه إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَم ٱنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم هم به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 وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين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 وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوتِيتُمْ شَيْئًا فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاق فهو لاق لمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضر وَيَوْمَ يُنَادُونَهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَضَلَّوْنَا أَضَلُّونَا كَمَا ضَلَّيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادُونَهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون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 مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا وَلِتَذْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَضَرَّ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة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 أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا يا لَْتَ لناَا مِسْلَمَا أُوتَِ قَُون إَِّهُ لَذُ حَبْض عَظِيم وَقَالَ الذي نَأوتُ العْمَ وَلَكُمْ تَوَابُ اللَّ يِقَم تَوَابُ اللَّهِ خَيْرُ مِمَن آمَنَ وَعَمِنَ صَالِحَا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 واصبح الذين تمنوا وما كانوا بالامس يقولون يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها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 كل شيء هالك الا وجهه كل شيء هالك الا وجهه له الحكم والليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الف لا حَاسِبًا النَّاسُ أَن يُطْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن جَهَدَ فَإِن مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِ اللهَّهَ لَغَل عَنِ العالملَمِ وََّ بِينَ آمَنُوا وَعَامِلُ الصَّالِحاتِ لَنُكَِّرٌ عَنْهُم سَاتِهِم لَنُكَِّرٌا عَنْهُم سَئاتِهِم وَلََجَزًاهُم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وَصِينَإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِلتُشِْكَ بِمَا لَْسَ لَكَ بِهِ عمُون فَلَا تُطَعْمَا إلََْ مَْرجَعُكُمْ فَأونَ بِأُكُمْ بِمَاكُمْ تُمْ تَعملون والَّذينَ آممَنُوا وَمِلُ الصَّالِحاتِلَ نُ دخِلَهُم في الصَّالِح Thank mm -hmm. you.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 هم لا كاذبون ولا حملنا اثقالهم واسقالم مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ آ جَيْنَاهُ أَصْحابَ السَّفينَةِ وَجَعلناهَا وَجَعلناهَا آيَتَ للِعَلَين وَإبَرهِي مَا إِذ الطانَ لِقَوْ مِنْ عبُدُ اللهَّهَا وَاتَّقُوه ذَِكُمْ خَيِرَُّكُمْ ذَلِكُمْ خَيِرَُّكُمْ إِنكُمْ تُمْ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتبوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن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 ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشَأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ من وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهَا أُولَئِكَ اولائك يائسون من رحمه واولائك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاهم الله فانجاهم الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا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 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَابِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها قالوا نَحْنُ عَلَمُ بِمَن فيِيهَا لَنُ نَججٍ إهُ وَأَهْلَهُ إِلَّمْ رَأتَهُ كَانَتْ مِنْ الْ الغَابِرين وَلَمَّا أَن جَأَتْرُرسُلُناَا لُطَسِين أَبِهِم وَضاقَ بِهِمْ ذَرْى وَضَاقَ بِهِمْ ذَررع وَقالوا لاَا تَخَف وَلَا تَحْزًا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 كذبوه فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل فَصَدَّهُمعَ السَّبِيل وَوكانوا مُستَبَصِرين وَقَونَ وَفِدْعونَ وَهَم وَلَقدَد جَ أَهُم مُ سَابِبَيناتِ فَْتَكْبرَروا فِي الأْرضِ وَمَا كانَوا سَابِقين فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَ ثُمَّ مَنْ أَقَصَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَسَلُ الذيذينَ التَّخَدُوا مِن دُونَّ مأَوليا أَكَ مَسَلِعَكَبوت التَّخذَت بَتا وَإَِّ أَهَنَ الْ البُيوتِ لَ بَيتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن فِي ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة